الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أحمد ربي تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق صبر وصابر وجاهد وهاجر حتى ارتفعت أعلام الدين وحق القول على الكافرين صلى الله عليه وسلم ودارت عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار منهم المهاجرين والأنصار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا نعمة الله عليكم حيث هيأ لكم مواسم الخيرات وشرع لكم من أنواع الطاعات ما يرفع به درجاتكم ويكفر خطاياكم ومن ذلك هذه الأيام التي أنتم فيها وهي أيام التشريق المباركة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وفي بعد الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أيام منا مناديا ينادي لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وفي رواية أخرى أيام أكل وشرب وصلاة وفي رواية أنها هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها وذكر الله في أيام النعديودات وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عباد الله وذكر الله عز وجل المأمور به في هذه الأيام وذكر الله عز وجل المأمرو به في هذه الأيام أنواع متعددة منها. ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها بعد السلام وذلك من فجر يوم عرفة إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق ويسمى بالتكبير المقيد فإذا سلم من الصلاة المكتوبة قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكذلك ذكره سبحانه بالتكبير المطلق في كل أوقاتها ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك من الهدي والأضاحي ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة ذكره على الأكل والشرب فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة ويحمده عليها. وقد روي أن من سما على أول طعامه وحمد الله على آخره فقد أدى ثمنه ولم يسأل بعده عن شكره ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة ذكره بأداء المناسك فيها من الوقوف بالمشاعر والطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك بالنسبة للحجاج ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الدعاء وقد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء بقول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه فإنه يجمع خير الدنيا والآخرة قال الحسن الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة عباد الله إن أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر وبذلك تتم النعم وفي قوله صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياب والشرب إنما يستعان به على طاعة الله عز وجل وقد أمر الله عز وجل في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له بالطاعات فمن استعان بنعم الله على معاصيه فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمه الله عليه وبدلها كفرا فاحذروا من ذلك عباد الله ولا تجعلوا هذه الايام المباركه ايام غفله عن ذكر الله وايام اشتغال باللهو واللعب والعراض عن ذكر الله فتلك حال الاسبياء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 Innahu kana rafa wa stabullah snawah snahu wa slabullah snahua stabulla Alhamdulunillahi wahdahu wabert ivadullah Lamma padima Rasulullahi sallallahu alayhi wa salam madina انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبثت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفس السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقد قال سبحانه فهل عسيتم أنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ألا وإن ممن أؤكد عليه في هذه الأعياد والأيام المباركة صلة الأرحام ألا وإن قاطع الرحم مغبون خاسر أوصد الباب بينه وبين ربه ومن تخلى الله, تخل الله عنه فالهلاك أقرب إليه من روحه التي بين جنبيه وقطع الأرحام وقطع الأرحام سبب للعذاب في الدنيا قبل الآخرة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 تعرض كل خميس الليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم وقاطع الرحم لا يدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع فصلوا أرحامكم عباد الله في هذه الأيام المباركة وذلك بالزيارات والمهاتفات والمكاتبات تحب قصده بجميع أوجهه أو إصال الخير من تلبية دعوتهم والسلام عليهم والسؤال عن أحوالهم والوقوف معهم في أفراحهم وأحزانهم وبسط النفس لهم وإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وهم أولى الناس منك بذلك والتغاضي عن قبيح فعالهم ومساعدتهم وبذل المال لهم فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين الله أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفارة والمنافقين واجعل يا ربي هذا البلد آمن المستقر وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق عبدك قادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وأصلحوله البطانة يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإتاء وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على آلاءه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رحمة الله ورحمة الله وحبه. يا حمد الله شكرا رسول الله يا للصلاة يا للفلاح قلب الصلاة عافة الله الله أكبر لا إله إلا الله <تصفيق> استوى استقيم اعتدلوا تقاربوا سد الخلق رحمة الله Allah akbar. Så begynder vi. Alhamdulillah, al Allah Sami <osc> <S craving Yies> Allah Mulinani Hamida Allah Ak Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Alhamdulillah, Rabbil.